Mukarab Bismi Rabbikaal-Ladhi Khalq Khalqal-Insana min alaqa Mukaraw Rabbikaal-Akramal-Ladhi Al-Lama bil Qalam Al-Lamaal-Insana maalam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 وابتولا الم يعلم بان الله يراه كلا لا ان لم ينتهي لناسفعا بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُطْعِمُ وَاسْجُدْ وَقَدْ